Bismillahirrahmanirrahim. بدهم خير فينا بدون لا اله الا الله كلام الله ومن يضلل الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما الله تعالى وخير الهداه هدى الله عليه وسلم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 علم الوثي كاج له طالب العلم وينبع أن يحرص على غبطه وفهمه وإدراك حتى يقيم رسالة ويشن النطق بلغة القرآن وذلك مما يعينه على حسن اقتراحة القرآن وعندنا نجد في بيان خضله عند ذكر المبادئ العشر فعلم النحو قديما لم يكن علما مستقلا له قوائله ومسائله وينما وينما كان صديقه من العرب كان صديقه من العرب يعني يعني يتلون مساءله هذا صديقه اصل خلقتي هم على ذلك يمكنون الكلام الهرب كما قال صاحب المراقي وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرض من خليقة فهنا في علم الأصول هذا في علم اللغة أو النحو فكان ينطقون على قواعد النحو سريقة وهم أي كلام العربي حجة في اللغة ثم بعد ذلك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 فقال يا أيها المؤمنين إني أرى أن قد فشى في كلام العرب فقيل أن علي مرضي الله أنه قال له اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف. وانح على هذا النحو ومن ثم سمية بعلم النحو ومن ثم سمية بعلم النحو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 يقول التأريف فيه فيه نوع من ماذا الاختفار ونوع من الغموض تأن مسائله عند أهله واضحة ومن يأتي بعد يستشكل مسائل بعض المسائل فيحتاج إلى بيادة إضاح وتف وتوضيح وتفسير لهذه القوائد وصار الأمر كذلك إلى أن النحو على ما هو عليه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 ومن مطيل متو مطيل ومن مختصر ومن متوسط ومن هؤلاء الإمام ابن آدابوم بطل الله عليه أبو عبد الله محمد ابن آدابوم من بلاد الموريم وآج الروم الصنهاجي وآج الروم قيل هي كلمة مغمغية مقصود منها الفقيد الصوفي وكان ابن عج الروم آل بالنحو وكذا بالفرائض وحتى القراءات، وله في ذلك بعض المنظومات وفاته سياثنين سبعين ومائة وستمائة ينهيهم، وخلف من ورائه من ورائه وكان لهم نصيب في العلم. من 20 سمية. أي نعم ولديه وستين وفاته وثمانية وثلاثون نعم ولدي ولديه وستين وفاته وثلاثة وفاته وثلاثة نعم كتابه هذا مختصر وعَلَّمَهُ رحمه الله تعالى من تمام إخلاصه أن جعل الله عز وجل في تأمى هذا يتوارد عليه الطلبة فكل من يدرس علم النهو يمر على هذا المثل ويقرأه وهو من أرض المغرب وهو من بلاد المغرب مع ذلك هذا المتن على اختصاره ويجازه يدرسه كل الطلبة ممن يبتدأ في كراءة النحو في أقراءة الدنيا شرقا وغربا ولأن هذا من تمام إخلاصه أن وضع الله عز وجل له القبول لهذا الكتاب واسمه المقدمة المقدمة الآج الرومية نسبة إلى مؤلفها لأن التأليف قد يكون تحت عنوى وقد يضاف إلى مؤلفه أو إلى المنطقة التي ألف فيها أو إلى الزمن كالآج الرومية وكالجزرية والطحاوية والواسطية وغيها ويضافي للمؤذفها أو إلى سبب التأليف أو إلى زمن التأليف أو إلى مكان التأليف أو إلى مكان صاحب السؤال فهنا أنت عرفة إلى مؤذفها ابن آج الروم فتسمى بالآج الرومية.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 أنا ما أردت أن نذكر أن نفصل مدارس النحو لأنه لا يطول ولا يفعل الأصل في إن شاء الله مستوى آخر وهو أن يبين طريقة البصريين، وطريقة الكوفيين وبعض علمائهم وبعض كتبهم هذا يفعل إن شاء الله في برص آخر ونبدأ إن شاء الله في المبادئ الفن وعلى كل ابن آج سار في رسالتي هذه على طريقة من؟ على طريقة الكوفيين على طريقة ماذا؟ الكوفيين وسيأتي ذكر الشوائد على ذلك في مواضع من الآج الرومية في مواضع من الآج الرومية في بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها في مواضع واضحة واضحة الدلالة على أن ابناج الروم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 نسبته وفضله والواب والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اتفا ومن درى الجميع هذا الشرفاء بعض النسخ ومن حول جميعا وما في مفاتيح أبيات. إن مبادئ كل فن عشره إن مبادئ. ذي إن. إن مبادئ كل فن عشره الحد والموضوع ثم الثمرة. الدولة ما ظهرت. نسبته وفضله والواظر. ولزم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتخاء ومن درى أو حوى الجميع هذا الشرط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 وما ستدرسه فيه وما اسمه وما علاقته بعلوم الشريعة وما الحكم في دراسته وما هو في الإجمال المسائل التي يؤخ فيه فإذا بداية يقول بالتصوى أن الشيء الذي سمال الذي ستدرسه واضح؟ لهذا قال إن مبادئ مبادئ, مبادئ جمال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 حد الشيء طرفه حد الشيء طرفه الذي يميز غيره منه هذا حد الطاولة الطاولة والباب حد القسم أو الغرب يعني تميز داخلها من خارجها وخارجها من داخلها ولهذا يقولون الحد هو ماذا طالعنا والمقصود في الاصطناح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 يدرى بها أحوال أواخر كلم من حيث الإعراب والبناء حيث الإعراب والبناء واضح؟ مفهوم؟ طيب العلم النحو هو العلم العلم هو لذرة ولا ندخل في تعريف العلم حتى لا وقت أن تدرك قواعد من قاعدة وما يحتاج لدخول تعريف القاعدة أيضا المقصود القاعدة أمر كلي منضبط تدخل فيه كل جزئيات قاعدة.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 ولجاء من أعرفه أو جاء الذي نعرفه أو جاء هذا الرجل ها هذا الذي جاء ماذا أنت صديقه فائل المرفوع لأن هو لسم هو لسم المرفوع الذي سُرَّ فعله إلوه وسجَّاه فعله هذه القاعدة تعم كل ما يدخل تحته. إذا العلم بقواعد. هذه القواعد ماذا ن ن ن ن نعالج بها؟ يضربها وأحوال أوآخري الكلمة. إذا علم النحو مهمته أن نتعرف حكم آخر الكلمة آخر الكلمة حكمها من أي ناحية؟ من ناحية الإعراب والبناء. هل هي معروضة أم أنها مبنية؟ هل هي معروضة؟ أم أنها ليس مبنية هذا هو علم النحب من حيث الإعراب المنح. ما معنى الإعراب ما معنى البناء سيكون باب الإعراب والجناء نعرفه والمقصود على كلها في الجملة من حيث الإعراب أي كون آخر هذه الكلمة تتغير غير إعراب ولا لا تتغير جاء زيد رأيت زيدا مرانت بزيد هذا معرف واضح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 أحذكها بالفتحية من الضمية من الكسط من السكون ما هو السبيل إلى ما نفت هذا؟ السبيل إلى ما نفته هو ما ذا؟ النحو فهذا النحو سنأتي إلى قواعد متركبة وفيها الجراج وترتب بعضها بعد بعض وهذا يجد هذا حتى نصل إلى النمطة بلغة الأرب كليماً من الخطأ لأن الخطأ فيه تتوتب عليه أحكام الخطأ تتوتب عليه ماذا؟ أحكام تتوتب عليه أحكام والخطأ قد يتوتب عليه أحكام مثل في القرآن لا يجوز الخطأ فيه لأنه قد يغير المعنى وقد تتوتب عليه أحكام في المؤامة الكعيبة واضح؟ فإذاً هذا هو معنى المعنى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 والتقوا بذلك على فهم القرآن والسنة، وهما أصل هذا الدين. نسبته هذا العلم أو علم النحو، نسبته هو من علوم الشريعة. ولجبيته التباين، يعني هو مستقل عن سائر العلوم، تمام؟ ونعم، جبيته من علوم الشريعة، وهو ولجبيته أيضا التباين، أي أنه يباين غيره من العلوم، وأما فضله فيكفي في فضله أنه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 لا تقبل لأنها تخالف قواعد اللغة قواعد النحو. قال العلماء ماذا خطأ؟ خطأ بنفس الحجة. فكيف نرد كراء؟ وفي بعض أنواع الكراءات شيء من كراءات حمزة وشيء من كراءات ابن أمير وغيره ردها بعض أهل العلم وكان من أشكال من رد هذه الكراءات حيانة الإمام الحافظ. ابن جرير ابو جعفر محمد بن جرير الطبر في كتابه جامع البيان في تأويل القرآن فأحيانا يرد الكراءة يقول هذه لا تقبل لأنها تخارق قواعد النظر وإلى آخره ونجد رد بعض أهل العلم على هذا وهو ما ذا أن الكراءة ما دام ثبت سندها اشتهرت وتواترت وعلم أنها الكراءة ثابتة عما نقلت على فهي حجة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 قائدة جديدة يعني مستعدة القائدة جاءت بعد أن لم تكن فإذا النصوص الكتاب السنة لا يبدو أنها يعتد بها في النحو كذلك نصوص السنة أيضا وفي محل نقاش بين العلماء في هذا المسألة في الحديث على تفصيل فيها وكلام العرب أيضا كلام العرب قيدوه قال 150 سنة قبل البعثة و150 سنة بعد إيش بعد 150 سنة قبل الإسلام و 150 سنة بعد إيش بعد الإسلام كلام هؤلاء في هذه الحقبة الزمنية إذا ثبت وجيه بما يدل على زواج استعمال هذا السياق فإنه يكون يكون رجعة وصحيحا في لغة العرب ويقبل الاحتجاج بكلام من كان إلى آخر سنة مائة فقط وضح ولم يستثنوا من ذلك إلا الشافعي. زاء بعد 150 هو لسنة 150 في سنة 400 قالوا لكنه كان صاحب لغة قوية فنتجون بلغته واعتماره رحمه الله تعالى ثبته وخبره واضح ولسمو لاستمداد حكم الشارع شو حكم الشارع ما حكم تعلم تعلم النحو هو فرض ما على الأمة بمعنى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 قدرات مسائل هذا العلم والاسم الاسم جاء مسائل مسائل هذا من العلم قواعده وقضاياه التي تترفيه كمثل الفائل مرفوع والمفعول منصوب والحال منصوب وصاحب الحال يكون مارثة إلى آخر مسائل كثيرة القوائد كثيرة مسائل والبعض من البعض ومن درى أو في نسخة حوى الجميع هذا الشرط الشرفاء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 وكذلك شدد فيه أهل الحديث ونقل عن جعب بن حجاج الواسط أبو برسطان رحمة الله تعالى عليه من عيمة الحديث أمير المؤمنين الحديث أنه قال الحديث بدون نحو كبرس بدون رأس يعني الأباء التي لها دون هذا يعني ما يدل على ماله على نقص النقص في صاحب الالالالال الحديث بدون نعو كالبرلوس بدون رأس البرلوس يعني هي عبارة فيها رأسها متصل بها تقطع على رأسها البرلوس هذا مثلاً بها نعم الحديث بدون قائد شامة الحجاج الوسطي ما تعرف شامة فشوصل شاب من الحجاج الواسع أمير المؤمنين عليه، وخذ قيلا إذا تكلم الرجل فلحن ثم تكلم آخر فلحن يعني نقل كنا فلحن والثالث يفصل كلام الرابع أجميل يتكلم خف إذا قال حديث ينقل حديث يلحد والناقل عن الناقل يلحد والناقل الثاني يلحد صيّر اللو الكلام إيش أجميل ما هو غريب صح وقد قيل إن ثالث النحو النحو فنجم الملتمس صاحبه مكرم حيث جلس يا نجار دي موعد طبي السلام عليكم عندك دوك نعاود عليه شاء الله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 صار الطعام شديد الملوحة فلا يأكل أحد. وإذا لم يوضع فيه ملح ما أكله ذن الملح. طعند ملح من يأكله؟ غالباً من بهاء. ما له. فهو يعني تأخذ منه ما يكفي. تأخذ منه. أما التوسع، من تشاء له ذلك يفعل، ومن كان توقيع على ذلك يفعل. مكناه مكناه وإشتباه أنه أنه أن يفاجئ لكن المطلوب هو الإيمان بمشايله وإذارات قوائده وما ما يحتاج إليه تمييزا لما يرفع وينصب ويج ووو يجر أو يجزم ويقيم لسانه فينطق نطقا سليما فينطق ماذا نطقا سليما وأما تفاصيل المشايل يعني حيث أن هذا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 لن بغي طالب العلم أن لا يغيب عنه ولا لا يغفل عن دراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دراستك بهذين أراصلين أظمين وهذا لا شك الرجوع إلى كلام العلماء فراءة ما في كتبهم والرجوع إلى أهل العلم فإنك تجد في هلاية شرح الآيات وتفسيرها وشرح الأحاديات وتفسيرها ما يتعلق بمسائل النهوي فكما يقال بالضرورة يعني يكون لك تعامل معها مع هذه المسائل الدقيقة وأيضا التي هي من من التفاصيل ونحوها هذا إذا فيما يتعلق بدرس اليوم وهو مبادئ هذا الفن وما يشمل هذا العلم عموما وما يعني ندرس به مرامي هذا واضح الآن هنا. في شوآتي ما ذكر في هذا اللي بقوله فيه شوال ولا ناجح؟ نعم نعم. جار؟ إيه شديد. أيوة. يعني مفهوم يعني يعني الذي الل جرى عليه النحات. الاستدلال أنهم يستدلون بكلام العرب يعني من كان 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بدل إسلام لماذا؟ الآن هناك الحوية هل يجوز في هذا الكلم الرفع والنصب ولا الززء ولا مدر؟ أو في هذا الفعل يجوز فيه النصب والجزء ولا ما يجوز؟ يعني الجواز والمنع بمهدان اختلاع يعني الصناع يعني إيشة الشرعية فإذا كان استعمال قرآني واضح استعمال حديث واضح أو اتفاق النحية واضح ولكن قد يمتنع في مسألة ما يمنع أحدهم هذا الاستعمال فيقول هنا هذا الفعل يكون وفواً ما يقول نصوباً فيأتي آخر بكلام من إنج العرب كلام من إنج ويقالها هذا الاستعمال فلان من وهو عربي كان وهو عربي يقول الآخر لكن هذا في أي سنة كان حتى يكون كلامه حد متى يكون يقول 150 سنة قبل الإجراء قبل الإسلام أو 150 سنة بعد الإسلام فهي تاني أخي مثلا مسألة دقيقة مسألة تفصيلية جزئية حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث من أولياء الصحيحين لا يغتزل أحدكم في الماء الدائم ثم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 يعني ثم لا يغتسل فيه والحديث جاء يدل على أنه لا يجوز أن تغتسل في الماء الدائم لا يغتسله أحاديكم في الماء الدائم يغضون صحيح ثم يغتسل فيه النهي لو الأول نفي لا يغتسل قال للصم لا يبولنه بالنهي إذن ثم يغتسل ثم لا يغتسل بالنهي يبقى عند النصب يصح ولا يصح النصب فهؤلاء بالماذك مثلا أجاز ثم يعتسلا قال أجاز موجود لا إشكال وبناه على مسألة نحويّة عند العرب في جواز النصب بعد ما بعد واجب العطف وفاء العطف إذا سبق نفي أو نهي أو نحوزات هذا موجود كلام العرب فقية عليهها تفهم؟ يعني يجب التقليل أردت المقابلة بين المسائل تفصيل أكثر من هنا نقول بعض من كلذل يخطأ ماذا المقارنة؟ نعوذ لا إشتمال مسائل مسائل مقصود مسائل نحوي ما هو هؤلاء يستدل به على مسائل عقديه سرقة دين الكتاب بسونا قال إن بيكتب سنة إن الكلام لا في الفؤاد وإنما زين الكلام زين اللسان على الفؤاد دليلة هذا لأجيب هؤلاء لأن أجل ما يكون هؤلاء يقولون حديث الآحاد لا يقبل يستدلون بشيعة المشرى ما يصل المقصود في مسائل النحو مشايل النحو لكن مثل هذا الكلام لا يصح في مسائل عقيدة والأيات لحديث خليه واضحة الدلالة على ثلاث اثبات كلام له الزوجا ولو كلام بفرق الصوت ولو خب ولو تعايش كل ما شاء وكيف شاء وما شاء اجابتها السنه والجماعه فهذه هيج جماعه بل اجمع عليه شرف من لدى الصحابة ما باء وأما هؤلاء من اهل البدع استدلوا بهذا الكلام فهل الشعر او اقول الشعر هذا لا يقال لا يعرف قائل حتى يحتج به واهي فرض انه حقن نصراني هذا أو هيه، فإن هو هذا كلام الصراط كيف يكون؟ ثم نصل للاحتياجات والجزاء العفيفة إنما الكتاب والسنة ما هو من الكتاب والسنة؟ لا غيره وإن جبر خفيف وهو. ها. لبعضه اكتفى بذلك لبعض هذه المبادئ ما ذكرها كلها. ها. اللي بعضه الحج والثمرة والموضوع والنسبة والاسم مثلا ما عشان الى الفضل والنسبة صاحب النبيات هذه أظن الصبات أظن الصبات توفى سنة ست ومئتين وبعد الألف توفى سنة ست ومئتين بعد الألف غيره نعم شكنا أقول أن ما يقول أنه ما لما أمره وما أظن أبو سعود الدولي له إدارات لعمر هو له رواية الحديث عن عدي لكن ما أظن أذرة عمرا لا أظن كعمرا الذي ذكر في الرواية هو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 ولا يمض الإنسان طالب العلم إلى كثرة إلى كفرة إلى كفرة التحصيل وكثرة الجمل ما يعاني بكثرة التحصيل وكثرة الجمل كما كما ينبغي ويلزم ويجب عليه أن يعاني من تصحيح عقيدته وإخلاصه لله عز وجل وبركة الإخلاص تعود عليه بالنفع الكثير في مقابل التحصيل الكثير الذي هو صاحبه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 ما قال تعالى ذي ما قال ما قال السلام زدني شرع قال أقول رب زدني علما والله عز وجل ما قرنا أحدا ب بنفسه إلا الأنبياء والعلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو وول العلم قائم بالقرآن وشهيد الله أنه لا إله إلا نوح الملائكة وول العلم والرسل النبي في أول دلته وشفه الله فقالنا وجعل الخشية للعلماء إنما يحشى الله من عباده العلماء ونفس استواءهما الذين يعلمون قل هذه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فضائل العلم كثيرة واحدة. جدا في الكتاب والسنة ويكفي في ذلك أن العلم سبب التفضيل بين الحيوانات فقال عز وجل اسألونك ماذا أحل لكم كل أحل لكم الطيبات وما علمته من الجوالك المكلبين تألمونهن مما علمك الله كلب المعلم حلال يمساكه أرسل وكلب غير معلم حرام قال علي بن حاكم يا رصبا إني أرمي بالمعراض وأرسل كلبي فأجد كلب غيري قال لا تأكل إنما شميت على كلبك ولعله فمسك كلب غيرك ولعل ما يكون معلم فمن هذا ثلوب وهذا ثلوب لعاب لعاب نفسه هذا مؤلم هذا عنوان فإذا كان العلم سبب للتغذية بين الحال فكيف بين البشر بني آدم فإذا عرض عظيم العلم لينبغي فيه الإخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الحسن بمجموع طرقه من طلب العلم ليماري به العلماء ويجالي به السفهاء ويلفت إليه وجوه الناس سدار النار يعني هو متوعد بالنار فيحذر النار وفي روايه اخرى فليتبو مكادا من النار يعني كاخبا المال خبر مشاق الوقوع يعني يضمن مكادا من النار فليتبو مكادا من النار في الله جل جلاله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدسي ان تعالى يقول ومن هم لهم من هم الاخره لا يغني للدنيا فليس رب من شيء.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 إذا كان حفظه سهل فطيب تحفظ الدرس إذا كان حفظه صعب خاصة الكلكم من ختمة كتاب الله تخسبون كتاب الله غاليكم ختم كتاب الله أي فإذا كان حفظه جيد ويسل عليه لكن لا يكون هذا حسابي وراجع الكتاب الله وحفظ حديث رسول الله ومن حفظ كتاب الله سيبدأ إلى حديث نفسه سيبدأ إلى أربعين ويسني بالعمدة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 وبعدين يعني يختنر نفسه بمشائل بالمشائل ولمرقم المذاكرة مع الإخوة ينتخذ صاحب صاحبين صاحبين يذاكر معه ويكثر من التقبيقات على كل ما أخذه أول ما تنأخذه الكلام اسم وفعل وحرف الكلام هو اللفظ المركب المفيد وهو اسم وفعل وحرف ودعني مأنا الآن تكثر أي شيء تقرأه يستقرأ في لفته في كتاب في تافي. أين الإجم أين فعل أين الحا واضح نقرأ من فعل المضارع مرفوع في أي في المضارع مرفوع في المضارع أين تجد تطبق تكثر من هذا حتى يصير لك من شهر مشهور وهذا مثلا هذا سجوان الله عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أي نكتب إذا قدم الله شرع العالم الله اكبر الله اكبر وعلي محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اكبر